بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكونوا اولياء تكون اليهم بالموده تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبِغَيْرِ أَمْرِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَسْقُفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبَسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اذ قالوا لقومهم اذ قالوا لقومهم اننا مرائونكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه وبدا والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم الا قول ابراهيم لابي لاستغفرا لك وما املك لك من الله من شيء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 لَا هُنَنٌ حِنٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا آتَاهُمُ اللَّهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ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 فكَلْ مِنَاتُ يُبعنَكَ على أَل يُشرِكنَ بِالل شيءَيْأَو وَلَا يَسِْق وَلَا يَسْقُنَ وَلَا يَزْنينَ وَلَا قتُنَأَولادَهَُّ وَلَا يَأتينَ بِبُتَانِي يَفْتَرينَهُ بَيْنَأَدينين وَأَجُلِهٍ ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما وضب الله عليهم قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْكُبُورُ